بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام بيم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه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 مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ نَهَارٍ بِمَا تَعِدُونَ ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ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 وَقَالُوا أَإِلَى ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَمَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ولو ترائذ المجرمون ناكتس رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إننا مطونون ولو شيئا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملا أن نجهم نما من الجنة ونات أجمعين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 تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينتقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جذام بما كانوا يعملون أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوْنَ أَم الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات ماوان ظلما بما كانوا يعملون وام الذين فتقوا فمؤاهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذابا الذي قمتم به تكذبون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 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نُسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ جُرُز فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ بِنْهُ أَنْعَامُهُم وَأَنْفُسُهُم أَفَلَا يُبَصِّرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِمْ كُنْتُمْ فَاضِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُظْلَمُونَ